ولا يظلم ربك أحد ومن تكريم الله لهذا الإنسان أن الله حرم دمه حرم أن يعتدي عليه أحد ويسفك دمه قال تعالى في بني إسرائيل وكتبنا عليهم فيها أي في التوراة أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص وقالوا جل وعلا من أجل ذلك فتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيا هذا كأنما أحي الناس جميعا فمن قتل نفسا بغير سبب شرعي فكأنما قتل الناس جميعا لأنه درب الناس على القتل وسنه لهم ولأنه تحمل عثم من يقتل بسببه في الحديث يقصه يقال صلى الله عليه وسلم ما قتلت نفس ظلما الا كان على ابن ادم الاول قسط من دم او قفل من دمها لانه هو اول من سن القتل قال تعالى واتل عليهم نبا بني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر فهذا الآخر الذي لم يتقبل منها خده الحسد فقال لأخيه لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسق يدي إليك ليقتله إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي واثمك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 إلا كان على ابن آدم القاتل الأول قصد من دمها لأنه أول من سن القتل فالنفوس لا يجوز قتلها إلا بمبرر شرعي كالقصاص نفس للنفس وكذلك الإفساد في الارض الذي يفسد في الارض فقطاع الطرق والبغات ومن يتعرض لأمن الناس ويزعج الناس ويخوف الناس هذا مفسد في الأرض أو الذي يروج المخدرات والمسكرات ويفسد عقول الناس ويفسد أبدانهم وهذا مفسد في الأرض يقتل كفاً لشره ردعا له وكفا لشره وكذلك تقتل النفس في الحد حد الردة من يركد عن دينه قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه تقتلوه قال صلى الله عليه وسلم لا يحل الدم امرئ مسلم الا بيحدى ثلاثة النفس بالنفس والشيب الزاني والتارك لدينه والتارك لدينه المفارق للجماعه فهؤلاء يقتلون بوجه لأنهم قام فيهم سبب القتل وما عدا هؤلاء فلا يجوز قتل النفوس بغير حق بأي دعوة سواء بدعوة الجهاد كما يسمونه وهو ليس بجهاد الجهاد ما شرعه الله سبحانه الجهاد له ضوابط له شروط مذكورة لكتب العلم هذا هو الجهاد الذي شرعه الله وأما قتل النفوس بالكميات نفس واحده قتل نفسا بغير نفس نفس واحده او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا فكيف بالذي يقتل نفوسا كثيره تفجير او تخريب ويدمر ديارا ويهلك اموالا ويروع امنين هذا من اعظم المفسدين في الارض الله العافيه هذا إفساد في الأرض وليس بالجهاد والنفس المعصومه التي لا يجوز قتلها إلا بمبرر شرعي هي نفس المسلم نفس المسلم قال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ الخطأ يمكن انه غير متعمد يمكن قاتل الخطأ ومع هذا مع أنه خطأ فإنه لا يذهب هدرا قتب الله عليه إحكاما ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة اعتاق رقبة مؤمنة على القاتل تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله دية مسلمة إلى أهله فأوجب في الخطأ شيئين الشيء الأول الكفارة الشيء الثاني الدية دية النفس والكفارة عزق رقبة مؤمن فمن لم يجد أصيام شهرين متتابعين لما جاء في آخر الآية شهرين متتابعين هذا نفس المؤمن وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ لأن الخطأ يحصل غير متعمد وصور الخطأ كثيرة ومع هذا لم يعذر الله المخطي في قتل الخطأ فلأوجب عليه وأوجب على عاقلته ما أوجب كفاً للقتل وان كان خطا وحفظا للنفوس من اجل ان يتحرز الانسان لئلا يقع في الخطا تحرز رايه التحرز لئلا يقع منه الخطا يترتب على ذلك قتل نفس أوجد الله عليه الكفاره وأوجد على عاقلته وهم عصابته من الرجال أوجب عليهم الديه, الدية الخطأ وهذا لا يقف عند المؤمن بل حتى من عصم الله دمه من الكفار إما بذمة عقد ذمة بينهم وبين المسلمين وهذا يسمى بالمعاهد آمن على دمه وماله ولهذا قال في من قتله خطا وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم هذا محل الشارع وإن كان من قوم بينكم يعني من الكفار بينكم وبينهم نيثاق طبية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين توبه من الله توبه من الله دل على ان قتل المعاهد فيه مؤاخذه تستحق التوبه ولو كان خطا توبه من الله وكان الله عليما حكيما فانظروا كيف اوجب في بيئه المعاهد الكافر أوجب فيه الدية والكفارة كما أوجب ذلك في قتل المسلم خطا لأنه معصوم الدم وإن كان كافرا بالعهد والمسلمون يرمون العهود ويوفون بالعهود ويعدلون في الناس ولو كانوا كفارا ويعدلون ولا يجرمنكم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 وأما العمد قد قال الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما سواء قتلها منفردا أو قتلها مشاركا فعليه هذا الوعيد الشديد يسأل الله العافظ وأما قتل المعاهد عمدا فقد قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيره سبعين سنة لم يرح رائحة الجنة هذا وعيد شديد لمن قتل معاهدا وكذلك المستأمن الذي دخل بلاد المسلمين باذنهم أو بإذن الولي الأمر هذا مستأمن يؤمن في بلاد المسلمين حتى يرجع إلى أهله وإن كانوا حربيين يرجع إليه وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنة هذه طريقة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مع الكفار إذا لمسوا من المسلمين العدل والوفاء بالعهود كان ذلك مدعاة لهم المسلم وأما إذا لمسوا من المنتسبين إلى الإسلام العدوان والغدر فإن هذا مما ينفر عن الإسلام وإن كان أصحابه يزعمون أن هذا من من الدعوة إلى الله ومن لا يصلح هذا ومن المستأمنين الذين يدخلون للعماله من الكفار يحتاج إليهم إذا احتاج إليهم ودخلوا عمالا بعمل لا يقوم به غيرهم نصحة المسلمين فيؤمنون ما داموا في بلاد المسلمين وكذلك السفراء السفراء من الكفار يؤمنون فيرجعوا إلى بلادهم ما داموا في بلاد المسلمين دخلوها بإذن وبنظام من الدولة من ولي الأمر فلهم حرمة يؤمنون حتى يرجعوا إلى بلادهم هذا هو الإسلام الإسلام ليس وحشياً دين عدوان وغدر، بل هو دين الوفاء ودين الدعوة كنتم خير أمة نخية للناس تامرون بالمعروف تنعون عن المنكر وتؤمنون بالله فهذه أمور يجب على المسلم أن يعرفها. الله جل وعلا قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقفلون النفس في عباد الرحمن من آخر سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر للشرك ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق انظر كيف جعل قتل النفس التي حرم الله في مرتبه بعد الشرك الله عز وجل ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أزامة ضاعف له العذاب يوم القيامة ويقلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا خالحا قولا إذا يبدل الله سيئاتهم حسنات كان الله غفورا رحيما لم يغلق الله عليهم باب التوبه ولم يقنطهم ويؤيثهم من رحمته بل إذا تابوا تاب الله عليهم سبحانه وأبدل سيئاتهم حسنات غفر لهم ورحمهم والنفس التي حرم الله عرفنا أنها نفس المؤمن ونفس المعاهد المعاهد نفسه حرم الله قتلها بالعهد بالامان حرم الله قتلها وأوجب في قتلها ما أوجبه في قتل المسلم إذا كان خطأا وإذا لم يكن خطا يحرمه الله من الجنة ولا يجد ريحها نسأل الله العافيه هذا وعيد شديد يجب على ان يعرف هذا من دينه يتفقه في دين الله يعرف متى يباح قتل الأنفس ويعرف ما في قتل الأنفس البريئة مؤمنة كانت أو معاهده ما في ذلك من الوعيد الشديد في وقتنا هذا كما تعلمون كثر التفجير والتخريب بحاء من الكفار هم الذين يغذون هذا ويخططون له بخفية ويغررون ببعض أبناء وأولاد المسلمين بما يجدونه عندهم من الغيرة ولكنها غيرة على جهل. وبما يجدون عندهم من محبه للجهاد في سبيل الله ويظنون هذا من الجهاد في سبيل الله وليس كذلك ليس من الجهاد هذا من الغدر والخيانة ثم انظروا ما يترتب على هذا التهجير وهذا التخريب كم يقتل فيه من الأنفس من الرجال والنساء والأطفال من الأنفس التي حرم الله قتلها هذا الذي فجر نفسه ارتكب جريمتين عظيمتين الجريمة الأولى أنه قتل نفسه قد حرم الله عليه أن يقتل نفسه وتوعده بالنار فالذي يقتل نفسه توعده الله بالنار كما في الحديث من قتل نفسه بسم سمه في يده يتحساه في نار جهنم ومن قتل نفسه بحديده، فحديدته في يده يجأ بها نفسه في نار جهنم ومن تردى من جبل فقتل نفسه فإنه يتردى في جهنم يتردى في جهنم والعياذ بالله الله حرم على ان يقتل نفسه حتى ولو مسه ما مسه من الهم ما مسه من الضيق يصبر لا يقتل نفسه بحال من الأحوال لا يقتل نفسه ومع هذا يسمون هذا القتل لأنفسهم في هذه الجرائم يسمونه بالشهادة في سبيل الله هذا ليس شهيدا هذا في جهنم كما سمعتم في الحديث الشهيد هو الذي يقتل في سبيل الله ما يقتل نفسه وانما يقتل يقتل على يد غيره من الاعداء في سبيل الله في الجهاد هذا هو هو الشهيد اما الذي يقتل نفسه هذا مجرم فليس بشهيد يجب ان يعرف هذا كم تترتب على هذه الجريمه جريمه التفجير والتخريب كم يترتب عليها من قتل الأنفس المعصومة هي في بلاد المسلمين هذا معصوم الدم إن كان مسلما فهذا معلوم وإن كان معاهدا أو مستامنا دخل بإمنا من ولي الأمر أو من أحد المسلمين إذا أمنه أحد المسلمين دخل في بلاد المسلمين بأمان فهذا ما دام في بلاد المسلمين فهو مؤمن لا يجوز الاعتداء عليه ولا يجوز قتل المعاهد سواء في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار المعاهدون الذين بيننا وبينهم عهد وبيننا وبينهم هدنة لا يجوز لمسلم أن يقتل احدا منهم ولو كانوا في بلادهم لأن الإسلام يحترم العهود ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيتيه اجرا عظيما وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤول يسألك الله عنه يوم القيامة وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها قد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعله العهود لها حرمتها ولا قيمتها عند الله سبحانه وتعالى والغدر بالعهود هذا من صفات المنافقين لا من صفات المسلمين المنافق من صفاته انه اذا عاهد غدر والعياذ بالله اما المؤمن فلا يمكن ان يغدر في العهد ويجب على هؤلاء الذين غرر بهم يجب عليهم ان يتوبوا إلى الله وان يتفقهوا في دين الله وان يكفوا عن عن التفجير وعن التخريب حتى في بلاد الكفار المعاهدين المهادنون لا يجوز للمسلم أن يتصف بهذه الصفة ويغدر في بلاد الكفار أو في بلاد المسلمين مسلم يعرف بالأمان يعرف بالأمانة يعرف بالوفاء يعرف بالدعوة إلى الله على بصيرة هذا ينفر عن الإسلام ولا يدعو إلى الإسلام ما هكذا دين الإسلام فيجب أن يتنبه بهذا الأمر ولا ينخدع الإنسان بالدعايات الباطلة ودعاة الضلال ودعاة السوء أو يأخذ العلم عن من ليس من أهل العلم أو عنده علم لكنه ليس من أهل خشية الله ولا يخاف الله عز وجل ولا يأخذ العلم إلا عن العلماء إلى فيها الذين يخشون الله سبحانه وتعالى عن الربانيين عن العلماء الربانيين الذين يخشون الله ويتقونه سبحانه وتعالى وينصحون لعباده لا هم الربانيون فهذه الجرائم التفجير والتخريب ترويع الامنين تشويه الإسلام أمام العالم حتى أصبح إذا قيل مسلم قيل إرهابي عنده من كل مسلم إرهابي سواء عن جهل أو يتعمدون هذا فيصبحوا صبة على دينهم وعلى إخوانهم فيجب عليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يرجعوا إلى صوابهم وأن يتفقهوا في دين الله وأن يتوبوا إلى رشدهم ويتعقلوا في أمرهم وأن يعرف ما هو الجهاد في سبيل الله وما هي شروطه وأن يعلم أن قتل الإنسان لنفسه لا يجوز بحال من الأحوال لو أصابه الكرب والضيق، لو رأى أنه سيقتل ما يقتل نفسه لو رأى أنه سيقتل ما يقتل نفسه لو أصابه مرض خطير أو مرض مخوف لا يقتل نفسه من يصبر لقواء الله وقدره وهو اذا إذا كان عنده علاجه هناك دواء يستعمل لكن يقتل نفسه لا هذا لا يجوز بحال من الأحوال لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقتل نفسه في هذا التفجير ويعلم أنه سينقتل يعلم هذا إذن هو قاتل لنفسه متعمد والعياذ بالله فعليه هذا الوعيد الشديد وهو يزعم انه يجاهد في سبيل الله وليس مجاهدا في سبيل الله جاهد في سبيل الشيطان هو الذي اغراه وسول له واملا له خدعه سواء شيطان الجن وشيطان شيطان الانس الواجب ان يتنبه لهذا الامر وان يتعلم ابناء المسلمين حرمه النفوس المعصومه وان يتعلموا ما يترتب على قتل الأبرياء والنفوس المعصومة من الآجام قبل ذلك يتأملون ما يترتب على هذه التصرفات من الجرائم المتراكمة قتل نفوس اتلاف أموال ترويع للناس اخلال بالأمن خروج عن طاعة ولي أمر المسلمين شق عصا الطاعة كل هذه جرائم جرائم فظيعه والعياذ بالله والسبب في هذا انهم تلقوا العلم عن غير اهله او اقتصروا على مطالعه الكتب من غير مراجعه العلماء وفهموا خطا فهموا خطا وظنوا انهم على صواب بسبب انهم اعتزلوا العلماء واخذوا العلم من غير اهله فوقعوا فيما وقعوا فيه وليس الامر اتصل عليهم والضرر اتصل عليهم هم بل هذا تعدى الى تشويه الاسلام والكذب على الاسلام وتعدى الى قتل نفوس كهيرة بريئة ليس لها جرم الاطفال ما جرمهم النساء ما جرمها المستأمنون والمعاهدون الذين لم يحصل منهم شيء عزا على المسلمين ما جرمهم ومن حصل منه شيء يرفع أمره لولي الأمر هو انت اللي تعاطبهم هذا مسألة محكومة ولها أنظمة ولها أحكام شرعية فأنت تكون من المسلمين الذين يحملون الإسلام الصحيح بآدابه بشرائعه تكون قدوه صالحه ولا تكن صبه على دينك وعلى وطنك وعلى اهلك وعلى المسلمين عموما كما تعلمون الان اصبح اسم الارهاب واسم المسلم مقترنين اذا قيل مسلم قالوا هذا ارهاب لان الاسلام عندهم هو الارهاب سواء عن علم يريدون التدليس على الناس او انهم جهال بالاسلام ولا يدرون ياخذون الاسلام من الاشخاص المدعين للاسلام ولا ياخذون الاسلام من اصوله من الكتاب والسنه واهل العلم ياخذونه عن هؤلاء الافراد الذين إما انهم جهال ووقعوا فيما وقعوا فيه بسبب الجهل والجهل داء قاتل وانما بسبب أنهم دعاة سوء دعاة ضلال تعمدون تشويه الإسلام فنتنبه لهذا الأمر وننبه أولادنا وإخواننا لهذا الأمر العظيم نحمي أنفسنا وأيضا نحمل ديننا حملا صحيحا بحيث إذا رعاه الناس رغبوا فيه ولم ينفروا منه فهذا هو الواجب على كل مسلم الحمد لله مدارس المسلمين معاهد مدارس ستة الامتداج و المعاهد والكليات كليات الشريعة ووصول الدين كلها تدرس كلها تدرس الاسلام الصحيح وتدرس الجهاد من الكتاب والسنة وتبين متى يحل دم المسلم ومتى يحرم الاصل دم المسلم حرام تبين ان دم المعاهد وحرام كدم المسلم فياخذ العلم وياخذ الإسلام عن أصوله ولا يأخذه ممن هو عدو للإسلام ويتسمى بالإسلام أو يأخذه عن جاهل لا يعرف ما هو الإسلام أو يأخذه من فهمه هو وليس عنده علم فنحن نحمل دينا عظيما يجب أن نفهم هذا الدين يجب أن ندرس هذا الدين والجاهل يعترف بجهله ولا يتدخل في الأحكام الشرعية ويقف عند حده وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثمى والبغية بغير الحق وأن تسيكوا بالله مالا من الجلبه سلطانا وأن تقولوا على الله أن تقولوا على الله ما لا تعلمون أعظم من الشرك الطول على الله علم الذي يتكلم عن مسائل الجهاد ومسائل هل ولا ولا يحسن ولا يعرف الأحكام الشرعية في ذلك هذا يخطئ أكثر مما يصي ويسيء أكثر مما يحسن إن أحسن وأصال لكن الغالب انه لا يحسن ولا يصي لأن ما ترتب على الجهل فهو جهل والجاهل المركب اشد واخطر من الجاهل البسيط لان الجاهل البسيط يدري انه جاهل يتوقف لكن الجاهل المركب ما يدري انه جاهل يظن انه عالم يجهل ولا يدري انه يجهل هذا هو الجاهل المركب وهذا هو الواقع في هؤلاء جهلهم مركب يجهلون ولا يدرون أنهم يجهلون ليظنون أنهم علماء وأنهم مصيبون وأن العلماء على الوجه الصحيح أنهم مداهنون ومتساهلون وإلى آخره جرائم كثيرة تترتب على هذا نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل وأن يفقهنا وإياكم في دينه وشريعة نبيه وأن يجعلنا وإياكم هداه مهتدين غير ضالين ولا مضلين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله واصحابه أجمعين